المحبة للوصي فريبة ان المحبه للعنصي فريضه ان المحبه للعنصي فريضه اعن امير المؤمنين المؤمنين عليها قد كلف الله قد كلف الله البرية كلها واختاره المؤمنين وليا علي المؤمنين يوم الغدير يوم الغدير الكرار يوم الغدير لا اله الكون في العلم المبين اليوم اكمل لكم يا ناس ديني لا اله الا في العلم اليوم اكمل لكم يا ناس ديني حق اليقين لاخر اميني لاخر اميني حق اليقين الدين يوم الغدير حيدر الكرام صالحي قد اتمن الدين يوم حيدر يوم تمت نعمة بعد الرضايا ك発تم العسلم في آخر آية علي اليوم تمت نعمة بعد الرضايا علي وокоمل الإسلام في آخر آية علي سرب الهدايا علي النور الولايا علي النور الولايا سرب الهدايا من الدين يوم الغدير يوم الغدير الدين علي يا يوم الغدير صافحك القران يهديك اكتمالا وانتفعت كفك في كف الرساله صافحك القران يهديك اكتمالا تفعت شفك في كف الرسالة سيف البسالة علي خوف العدالة علي سيف البسالة علي من الدين يوم الغدير علي من الدين فقط هل يوم دون الكائنات وحده الله بنسل من اباكي فقط هل يوم دون الكائنات وحده الله بنسل من اباكي خير الهدى عين حياتي العين الحياتي خير الاباكي يوم al Ghadiri, Yom al Ghadiri, Kamal Farani, Far Amiri. Yom al Ghadiri, Yom al Ghadiri, Kamal Farani, علي يوم Yom قال رسول الله إذا درك حول من كنت مولاه فهذا اليوم مولاه على رسول الله إذا مولاه فهذا اليوم مولاه وقولا علي فعلًا الدين <صف> <الله بغضيل> <صفح> <يعني> <صفح> <مالغضيل> علي <صفح bunker> اي ذاك الراب ظرا يا غيري يا من